له يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى